الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خمس الله أجنعين وعلى آله وصحته ومن اهتدى بهديه واسمى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فلن نتبع من الإسلام بعد أن نبين لنا بما تكون الهدة شرحة الهدوية الأخيرة وهي ما يترطب على الهدة فقال رحنا مرحبا نتبع من الإسلام إلى وقت مالي والمراد بقوله تعالى وهو اي خان انه يضيق النفس التكنيس بالبلوغ والعقل يكون بالغا عاقلا فلو قيل ان مثل كبره وصبي لم يعذب فلو شطب الصبي من المجلس المهم وان الي كان مجنونا فلا اشكال والنصوص كثيره على كتب المؤخر عن, عن الصبي والمجنون كما في حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله, الله عليه وسلم قال نفع القلم عن خلاغا عن الصبيل حتى يحتلن عن النجوم حتى يفيق وعن النائم حتى يستر يدل على أن كل من النجوم والصبيل أنه غير مكلف وأنه حصل منه يجب الردة أن الله يختم بردته وكفرهنان مختار مختار الاختيار ضد الإكراع وعلى هذا أن يقول كلمة الكهر أو يقول ما يوجد الردة هو موجود فلأكره على أن نقول كلمة الكفر والعذر الماء ويفعل ما فيه الكفر فإنه إذا توصر فيه شروط الإكرار حكمنا بعذره لأن الله تعالى يقول إلا من أكره وقلبه متنئين بالإيمان فنسل سبحانه وتعالى على العذر بالإكرار وقد نزلت في عنار بن يعسى رجل الله عنه عن أبيه وأمه وإنه لما على كلمة الكفر قالها وذكرنا في طلاق المكره شروط الإكرار أن يهدد الإنسان بما فيه ضرر يكون هذا الضرر أعلى من العظيمة ما يتلب منه من ناحية أن يحصل به العذر بالشخص في نفسه ويدخل ذلك في أهله إذا حصل عرضه إذا هدد لذلك وأن يغلب على ظنه أن المهدد يفعل ما به وأن لا يمكنه شرار غلل استغاثة وأن يكون التهديد حالا لا مؤجلاً مؤخراً <تصفيق> والشرط السابس أن يكون الإكراح على الظاهر لا على الظاهر بالمعنى أن نقول كلمة الكفة في ولكنه يعتقد الإيمان في الظاهر قد يتعال وقلبه مطمئن بالإيمان وهذه الشروط إذا كان فرط شكم بكل الإنسان مكرهًا فإذا كان مكرهًا سقطت معاخرته فلوضع له السلاح وقل له لا لم تقل اقتلك فهما ايذن وغلب على ظنه انهم يفعلون يجيز له ان يقصد بالرصة وختلف العلماء على القولين هل الافضل ان نثبت ويحكس بنفسه عند الله عز وجل ام الافضل ان يقصد برخصة الله عز وجل من اهل العلم من قال الافضل ان يثبت قد صبر اليمام احمد رحمه الله ورحمته الواسع فقل الله بلاه ذكره في الآلمين بما كان منذ ذلك النوطف العظيم ونسي غيره مع ما غيره من علماء صبروا ولكن ما صبر عليها رحمه الله وعاناه كان عظيما فلم أخذ بالرخصة وجعل الله عز وزله بها مبوعة صدقين في الدنيا ومساء الله ندوأه بها ندوأ الصفة الآخرة ونقبسة روحة وننورى وريحة وننزر عن أمة محمد إنسان الله عن إن سمن خير الجزاء من هذا العلم المفصل دين هو قدوة أو يصد قدوة هو غالب أراضني أن يكون لها في دعوته هذا الأفضل من يسر الله هذا أولى بأصواب إن شاء الله أنه لنظر إلى الأحوال ومن يترتب من خسن البلاء وحسن الحاقبة فإن بعض البلاء يديه في إيمان المعشى سباكهما للحق رجل أو مرأة سواء أخيها على ذلك رجلا إذا وضعت رجل من الرجل أو المرأة فإن كل منهما يعاقب عقوبة المستدد وهذا ملها الجمهور العلماء رحمه الله على أن الردة من المرأة يجبع عقوبتها <تصفيق> لأن المرأة إذا اقتدت يقام عليها حدة ردة ويقام على الرجل وقال في هذه النصلاة بان السنهت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو الصحابه وقالوا وغذى بهم الحميه الطائفه فطلع الجميع وقالوا ان الله اذا تقبت لا تقتل وفي في ان النص عام في قل عليه صلى الله من جد لدينه اختلوا فان من يشير العموم وتدل على على سنن الحكم بدون على حد سواء دع الى اليه ثلاثه ايام بيعي إليه ثلاثة أيام بيعي إلى الإسلام والوجود مدة ثلاثة أيام وهذا ما يسمى بالاستاذة الاستاذة أن يطلع منها الوجود أن هذا الأمر الموجود من الكفر ثلاثة أيام يعرض عليه أن يتوذي الله ويرجع فهذا الجميع <تصفيق> <تصفيق> الجميع العلماء مؤتدقون على استحزابها وخلوقها في عائل الخطاب رضو العالم كان يرغبها في القصة النشيرة في قصة معاذ رضى الله عنه ورأى أنه استكاد ومرتد ودرج على ذلك العلماء والعلماء ولكن السؤال هل هذا واجب يجب أن يستكاد أم أنه يجوز لوليا الله أن يقتله حورا فنوفع إلى القاضي وسهد الشهود أنه مرتد وبقي على ربته ولم يرجع <تصفيق> هل الذي ذكره العلماء خلافاً بدأ سجود ندمته وخرق من الكفر انا القاضي فامر ذلك ان يجب ان ينتظر ثلاثه ايام وهي مساله سجود الاستفاده وعدمه ذهب الى ما رحم الله على وجوب الاستفاده وان المقتى الثلاثه ايام وذهب الشافعي في قول حنابل في روايه يا صحيح أغير رحمة الله ورحمة الله عليه أن هذا على الاستحباب وقوم قاروس بن كيسان رحمة الله عن أن هذا على الاستحباب وليس على الحكم والإيجاد واستجنل الذين قالوا بالوجيب بقصة أمه الرضاة وارضاه أنه جاءه رجلا من اليمن فقال له هل من مغربة الخبر قال نعم رجل فقد عندي نزل السوق كما هجون في المرج فاسلم في مرج اليهود فقررنا قالت ما فعلتم لقرق ظنهم فقتلناه فقال هل حدث صهوه فناتا واطعن صهوه كل يوم بالرضيخ فقال له ان يتوب لانهم يرجعون الى ربهم اللهم اني ولا اشهد ولم آمر ولم ارى البغى وهناك في المرضى هذا الأثر يقوم يدل على أنه يجب للستابة لأن عمر رضي عم الله عنكم ذلك وفي ذلك الذين قالوا بأدل يجب للستابة بالأدل الصحيحة والصريحة بالسنة يوجد قتل المرتد دون ذكر للستابة وقال صلى الله عليه وسلم لا يحدد المرئ المسلم يلاقي إحدى ثلاثة الذنب للزاني ونسل النص والتاركة لدينه من خارق الجناعة ولم يعمل باستتابة وهذا يدل على انه يحكم بردته وتزلع مع اسمه الإسلام بمجرد خفره ولو كانت الاستتابة واجدة لديه من الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الحاجة وأكد هذا قصة معاه رضا الله عنه مع أبي موسى الأشعر فإن معاذا رضي الله عنه دخل على أبي مرسى فوجد رجل بالحديد بالحديث أو فقال مشأن الرجل قال إنه كان على اليهودية ثم أسلم ثم عزع إلى وقال معاذا رضي الله عنه عندها لا أجلس حتى تقتلوه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أجلس حتى تقتلوه ثلاث مرات قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقفل قالوا هذا ودي الصحابي وقال قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أنه حكم مفور لأنه رفعه ولم نرزه سمت وهذا يقضي علامه للستتابة لأنه لم يفهم هل استكتماعه له الرواية الأصلية ليس في هذه الاستتابة لكن أجاه الجمهور عن هذا لأنه كان الرجل قضي عنه شهرا وقيل عشرين يوما والروايات مختلفة في هذا لكن قول معه رضا لعنه لا اجلس حتى يبقى القضاء رسول الله عليه وسلم يكفي رسول الله عليه وسلم يقول لم دد لدينه فاقتلوه احتج بالنطف على ظاهره دون ذكر الستابة وهذا يدل على انه لا تجد الستابة وانما يجوز فعل هذا الناس ان خليفة الراسط استحدها ولكن هذا ليس على فدل حتم الايجاب ومن العذل أيضا لهم حديد المعباس في الصحيح المتقدم الذي يستدل له معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل لدينا هم فقتلوه حيث النبي صلى الله عليه وسلم على وضع قتل مرتد دين ذكر للاستطابة فلو كانت الاستطابة واجدة لقام من بدل لدينا بعد ثلاثه او اقتلوه بعد ان تستفيدوه وهم يركب نبيه صلى الله عليه هذا فدل هذا على أنه لا تجب الاستكادة وهذا هو أول القولين بالصواب إن شاء الله تعالى أن الاستكادة المستحدة وليست مواجدة يضلق عليه هذا يسجل ثم يضلق عليه حتى يوضع ويتوب لله عز وجل فإن العثم قتل بالفيت فإن العثم قتل بالسوش كلهم يبتذيطون على أنه لا عرض عنه للإسلام بعد الثلاثة وأنه أنه يقتل ولا تقبل توبة من ثب الله أو رسوله ولا تقبل توبة من ثب الله أو رسوله هذا أحد القولين عند علماء وجمهور العلماء رحمه الله على أنه تقبل توبة الساب وأنه إذا تاب من النسوح تاب الله عليه وهذا هو الصحيح على ظهر النسوح التي دلت على قضو توبة الكافر قوم الذين قالوا ان ينتقوا ويرسلوا بما قد ثبت وقد كانوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم يسبون الله عز وجل يسبون الدين ولا قبل التوبة من سب الله عز وجل هم ان لا يقبل من سبد ما دون ولكن الذين قالوا انه لا تقبل قبل سب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا انه حق لادم لا نعلم هل هذا صالح النبي وهذه شبه رعيفة ولكن الصحيح لأننا نحن عطيناه الحرمة بحرمة الله سلم باللسان قبل نصفه الأصل فالأنه إذا تاب توبة نسوحاً أنه الله عليه فعلى هذا الصحيح نذهب الجنال أنه إذا تاب توبة أنه تقبل توبته ولا من تكررات إدته ولا من تكررات إدته هذا من يعهد صندوق في سنعطيه كربة الكهر فيرتد سنال في جنال ويسلل لما يرتد فهذه فيها خلاف العلماء رحمه الله الصحيح أن كما نظر لكن لو أن القاضي أو ولي الأمر طلع على, على تلاعب من أنه يتلاعب وقتل فله وجه لقد يكون ذلك أنكى وأكثر وفيه قطع يدادة عن الفسادة لأنه ربما جرب أغيره وهذا ما يعتبق فقه الخلاف انه قد يسوغ له ان ياخذ بالقول المرضوح في احوال خاصه اذا وجد شيء في شراء الناس بتعاملهم بشديد من العذل والذم وجبهم فلو ياخذ بالقول الاوثق والذي فيه نصيحه وهو من شهد في ذلك قضاء للمصالح ودفع للمساقم ليس هناك اعلم من استفتاء الدين الشرع فذو ندوق الذي نخلا يكفر ويقول كلمة كورو ثم يرجع ثم يكفر ثم يرجع الذين يقولون يفق بالتوبة يقولون على نفسه بالكذب وشهد على نفسه أنه يتناعب بتوبته ومنهما اذعوا عن الديان من الشهود عبدالله في قصته مع بعض البسدين أنه قبل توبتهم ثم رأى رجما وقال إنك كنت قد فعلت هذا عام أول ثم أمر بقتله أي أنه كهرب في الطلبة مبطئ البعيسة حين يمن قطره واستحل دنا وأيما كان في النصوص الصريحة فإننا من تلك هذا الله عليه وأن علينا أن نأكل بمواهر الناس وأن نكل سرائره إلى الله واسكداح الدم من أغهر الإسلام أمره صعب جدا الدم ولذلك ينبغي الاحتياط في هذا للبقاء على الأصل إلا أن الوليد أمر أن يشتهد في مسائل خاصة منه ذا يبدأ بكل لحان اي لا تقضى كذا يقتلوا كل لحان فان شعر في النبين هو بين الله لو قتل على الضاهر لأنه ثبت خالبه ثم لو كان في النور الثالث او الرابع او الخامس الصارقة وقتل فانه ينفع على كل المتفق من نبين هو بين الله من شعر ولكن الإشكال انه إذا كان طيبته على الظاهر أهلنا أن نقبل هذا الظاهر أولا لأن قصد صد الله رمه تلاعب وأنه كذب وقصة وحشيه من خنان سبين في على قبول السوداء معي وتوبة المهتد وكل كافر إسلامه لأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتوبة المهتد ومن كان كفره بجهد, بجهد فرج ونحوه فتوقفه مع الشهادتين يقراره بالمجهود به فضر رحمه الله في التوبة إذا ارتد المرتد بالأمور التي تقدمت من الشرك والجهود الرضوذية ونحو ذلك وغير التوبة من الذنب من الإنكار والمعنم من الدين بالضرورة كأنه مطلق التوبة أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأنه محمد رسول الله وأنه إذا شهد شهادة الإسلام التوحيد وضعت له اسم الإسلام ويعتبر هذا توبة منذ ورضوعا منه إلى ورضو الله عز وجل ومن ثابة تاب الله عليه وأما بنصوي إذا كان قد أنكر حربة الزنا الأنكر المعلوم من الدين بالضرورة وقال الصلاة ما هي مفهوضة وليس في الإسلام الصلاة أو ليس في الإسلام الزكاة كما قال أهل الجدة ونحن جاهل فإنه وقلنا إذا كان جاهل معلّ إذا كان عنده شبهة تزال وأما إذا كان عاملا وأنكر هذا الصري فإن توبة يتشهد ثم يشهد يرجى أن ما كان يعتقده من أدم فرضية الصلاة وأدم فرضية الزكاة فيرجى أن ما كان يعتقده لأن من شرع بسبب يزول بزواله ويبطل بزواله فنحن حكمنا بردته بإنكاره من المعلوم من الدول بالضرورة فلا نحكم بإسلامه إلا إذا أقر بهذا الذي أنقر فلوما قال أشهد أن لا إله أنه هو عمنا ولم يرجع عن جهوده من ظال على كفره ولا يخكم بتوبته من ردته أو قوله أنا دريء من كل دين يقال في الإسلام هذا بالنسبة للتوبة العامة والاصل الشهادة معنا احسن الله ليكم ربيضة الشيف واجزل لكم المصوبة والعجل يقول السائل فضولة الشيف هل السكران يحكم بردته اذا فعل او قال من يجب الردة اثابكم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله والصحيح ومذعد فإن السكران لا يحكم بردته اذا قال او فعل اثناء شكره وزواب عقله لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وعنتم شكارا حتى تعلموا من تقولون فدعون سبحانه وتعالى أن السكران لا يعلم ما يقول ومن لا يعلم ما يقول لا بقوله وفي الصحيحين أبو عسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دخل علي رضي الله عنه في قصة عليه رضي الله عنه حمز بن عبد المبطلوب عنا النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه كان علي رضي الله عنه قد أخذ أو أعذ نهر فاطمة رضي الله عنها وجاء بالشارفين وأنواخهما يداد حمزة ثم انطلب يحيط بعض الأقراض للنظر فشريد حمزة رضي الله عنه وكان الخمر جائزا في أول أمر فلما صلق الخمر بظنك جاريتان في مصصحيح فانتشف ثم قام إلى الذعيرين وجب السمان فجاء علي رضي الله عنه قال كرئيس فهذا من ما رأيت فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشكى له ما فعل حمزة فلما أخذر النبي صلى الله عليه وسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى حمزة فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على حمز وفعله ويبخه و... على ما فعل فرفع حمزة رأسه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما أنتم إلا عبيد لأدائي أخذ العلماء رحمه الله لما قال هذه الكلمة كما في الرواية فرجع النبي صلى الله عليه وسلم القفقرة أي علم أنه سكران ومولا لا يدري ما يقول فرجع القفقرة ومسرف ولم يآخذ حمزه ولم يأمره ربا الله عنه أن يجبق إسلامه ولذلك قالوا أن هذا يذل على أن السكران لا يآخذ بقول ذلك وهذا هو أفلح قوله العلماء رحمه الله أن السكران لا يعتد بقوله لا في ولا في طلاة ولا ذلك لأن النص دل على منه لا يعلم ما يقول وثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم عبر حال سكره وهذا كان يقول علماء في قول النجزة ما أنت من العبيد لآباعي لكن هذا ردة يعني استخلاف من النجزة والسلم الشهزاء وشرح الحديث نفسه على هذا على أن هذا اللفظ لو قاله الصاحي كان ردة وماذا يجعلنا عنوان على في الردة في حال السكر وانه متلف بكلمة الكبر حان السكر انه اعتذر معذورا وهذا هو اصح قوله الولماء إن إن والله امتعان اعلم اشابكم الله فضيلة الشيخ اذا الشخص حكمنا بانه لا يارف المسلم فهل اذا اثنم بعد من سنورفه وقبل ان تقسم التركة هل يكون له الحق او لا اشابكم الله هذا مثل فيها خلاف من الولماء الله اذا تاب البرتد قبل قسمة التارثة بعض العلماء يقول إنه لا يرث معدام أن الميت توفي وهو على الكفر والردة فهي من قطع حقه ولا حق له في التارثة وهذا ومد بالصنهور برحمه الله وقلبه جمه من أصحابنا صلى الله عليه وسلم على أن المقتد لا يُلَى ورث حتى ولو أسلم القبل القسمه الثالثه طبعا اذا اسلم قبل الموت ورث بلا اشكال انه يرث لكن ان اشكال اذا بعد الموت وقبل قسمه التركه فهنا خلاف الحمل انه يسلم قبل الموت اجماع لا يرد لانه مسلم ان بعد الموت وقبل قسمه التركه اجماع لا يرد لمن شهد بالقوم تعالى سبب موجب نظر الخلاف اذا اسلم بعد الموت وقبل قسمه التركه فمن عن الإلم يقول العبرة الموت لأن الإرف يثبت الموت فهذا هو صحيح والأجلة بالعلى ذلك لأن الله تعالى نص في كتابه وكذلك حديثه من الله سلم على الإرف الموت وعلى هذا يكون العبرة بحاله عند موت الشخص فإذا كان قبل الموت مسلم في ممارس الشخص وهم مسلم فإنه يرف إلا سلام وأما الذين قالوا ما قبل القسم في القضاء عند الله الصحابة رضو الله عليهم وقالوا بحديث قسم الجاهلية وقسم الإسلام وأنه إذا أسمن فقد أدرح القسم وإدرح القسم ومن هنا قالوا إنه إذا أسمن قبل قسمة الكريكة فإنه يرفع الصحيح إنه لا يرفع ما دمى أنه توفيا وذته وهو على الكفر وهذا هو أصح قوله العلماء رحمه الله صورة لو أنه رجلا له ولد ارتد ثم ترسل هذا الرجل يوم الاثنين ولم تقصر تريثته فرجع الولد وتابع عن ردتي ويوم الثلاثة وقسم الثلاثة الأربعة ثلاثة يلد بالخلاف لكن هو قسم الثلاثة ورجع الولد عقدته الأربعة بالإجمع على ياله فهذه مثل من الشورى عند العلماء رحمه الله وهي النساء الارث الاسم مرتد أسابقاً وفقودة الشيخ إذا تزوج الرجل مرأة المسلمة وهو مسلم ثم العياغ بالله ارتد فما حقه مكاحبينهما وهي يجز له أن وطعها في العدة إذا فسخ مكاحبينهما أسابق الله يجب عليه فراءها يفرق للمرتد المسلمة ولا يجز المسلمة أن تمثن زوجها المرتد المسلمة ويجب يصفخ العقب بينهم عن قيمة واحدة بين العلمة رحمه الله عند العلمة رحمه الله لكن في تفسير في مثلة العدة اذا كانت في عدةها لو حصل وضع في هذه الحالة لو حصل وضع فانه يكون وضعا لأجنبية ولا يجزل عن تمثل نفسها من الرجل ولوالك للأسف تجد تسمع المرأة زوجة يسد الدين يسد ربه الى لبناء وتعاشق ثلاثة أشهر على الزينة من إيالة بنا ما نجوز إذا ابتدوا العياذ بالله ينضغي علينا من جب الإسلام على ثم يجبي لأقله هذا الأمر ينضغي أن ينتبه له وأن ينبه عليه الناس حتى يعرف ما معنى الردة أنا أعرف أنه أمر عظيم وليس بالأمر الثام النوع تسمع زوجها في كل حوال كل ما غبب وهي أنت في حدود الله عز وجل بالإسلام. بالإسلام. ذلك ونفع أنه شيء هذا عمره غريف الخطورة ولذلك من صلى الله عليه بالحرام ولا يجب أن يطعها بعد الذكر إلا بعد تجديد العقب ورجوعه منها لصفهم أفضل شرعا والله تعالى أعلم أثابكم الله فضيلة الشفق والسائل ما أسباب محط ضركة العلم الله روح العلم ضركة وإذا أراد الله عز وجل بأدي خيام له في علمي وتظهر بركة بالعلم إذا استجنع الإنسان أسلاق باركة وأول صدد وأول علامة على أن الإنسان سيبارك له في علمي إذا وجد توفيق الله الله له بالإخلاص إذا وجد أنه من يومنا يذهب إلى خلق العلماء وإلى أهل العلم أنه لا ذهب مخلفا بوجه الله عز وجل ولا يريد شيئا سوى ذلك وان يكتب الله الدار الاخرة يريد الله الدار ومن كان خائفا للذنوب كان سعيه مشكورا واشكر الله عز وجل في عيادهه وعلى البركه في عيني وكملوا ناس تعلموا قولا باخلاص وفقه الله سداما والخلاص وفتح عليهم بدار في اقوانهم بدار في حدودهم بما سعوا به الأمر الثاني من الدماء التي تدل على البركة على دركة العلم أن يجرد الإنسان فيه بعد تتريد المياه أن, أن يحرص الإنسان على أخذ هذا العلم عن أهله فكل علم مورث من العلماء العاملين فهو مبارك لأن السلسلة مبتصنة وكما مورث العلماء الثالثين لذلك أن الله من العلماء اللاحقين ما داروا على مهجهم وصاروا على طبيقهم دنيا يبارك الله به للعالم في علمه تقواه لله عن صلى الله عليه وسلم التقوى سبب الباركة ومعنى ذلك أن يكون علمه مشودا بالدباعات والأعمال الصالحة فكل من تعلم العلم ويجب أن العلم يهذبه في أخلاقه ويقومه في سلوكه وأنه بهذا العلم يجد سرورة نقية تقية سوية فرض الله عز وجل ويجد سيرة محمودة عند الله وعند عباده يحرص فيها على الحضائم واكتساب الأعمال الصالحة والأخلاق الحميدة الفاضلة والتواضع وحب الخير المسلمين وصفاء القلب ونقاء السريرة والبعد عند خسد والمرضاء وانتقاص الناس واحتقارهم وطهاء اللسان من والنمين والسب الشتم ألا يجال الأب واتقي ربه حتى الله له في جميع أمره ولو أن أهل القرى آمنوا تقول فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ضمن وطالب العلم الذي اطلب العلم فتعلم العلم وأمن به وظهر العلم في قول قوله وعمل ففتح الله له أبواب البركات من السماء والأرض فوزدت البركة في قوله وعمل ونفقه فورد في, السلف في علم الفلك في التامل المباركين فتجد ان اذا انك الله بعلمه فلاشدهم اذان الصابر هو كل ديوان وتجد من دناء الى درجه الله لا جلت وان ابناءه شغلهم بما ينفع وشغلهم بما يفيد وشغلهم بما اد من الخير ولذلك تجد امرهم عام من العين الناظم في كتب الامار الواضحه لكنها عظيمه البركه والخير حتى أصلح الدعاء من الإسلام وشرائع الإسلام من البدهيات عند المسلمين ولكن تجد المتأخرين وتجد بعض طلبة العلم نفقة البركة صلى الله عليه من العلم لأنه بمجرد أن يدخل يريد شيئا معينا وبذلك يقولون من أسباب البركة في العلم أن الإنسان يحرف على تعلم صرار القلم وضطر قبل كباره والآن انظر إلى, إلى بعد طلبة الإلخ لما يضخي فداد من, من أباب العبادة فيمسك في الأمور الواضحة ويكررها ثم يكررها ويسلم ويسلم ولا يناقش حتى يزبط الأصل ويبني به بمجرد أن ينتهي الحلقة والنجف يقوم عنده علم وعنده الفائد لكن بمجرد أن يأتي فينور إلى حلق الإلخ ويستمع إلى العلم فإذا وجد مسائل خلافية ومناقشات وردود أحد وقال هذا العلم وإذا غرائب المسائل حضر وقال والله حضرنا هذا والله العلم هذا والله الدرس ويجد الغرائب ويجد الغدوض والمناقشات ثم من مسألة إلى مسألة من مناقشة إلى مناقشة اجلس معه من بعد الشهر والشهرين حتى تجد أنه قضار وتاه ولا ينسك من ذلك إلا القليل يتعلم الإنسان الأصول هذه الأصول التي بدأ بعد ثم من يشتق نصلا يتعلمها هي عزقك هي ترامزك إلا تأكذ بجينك وتبدأ بالألف وأقبل الباء وبالباء قبل التاء وتتهجأ هذا العلم وتأخذه حرفا حرفا وتربطه مسألة مسألة حتى البدهيات كأنك متواضع العلم كأنك في امتداء عيني ولا تعلم الناس كنت تقولون عن رجلس ونحن نطرح نسائل واضحة وتكرر علينا نسائل وهذا هو العلم عنده الى دوارين السلح وعلمة السلح وجده مكرر الامار البديل وهذا العلم اللي تكرار المعلمين لان هذا التكرار له اثر على النسي وعلى القتل كم مرة تكرر المساتح في اليوم في دينك وصعك وتكترر الاناريك وكم تشجد وكم تركع وعن تكترر الصلاة كل هذه في خطط اطلب اغراء شخص ودينه ياكل التحويل ولذلك ما اعرف الاهل دين تداخله مع الغلط المسلمي وانا اقول حقوق التداخلي مش مقل ان احد الناس يخل عن الدين الاخر بسبب خضر الله بسبب بسبب خضر امور العجيبه تكرار هذه الامور مضحكه فكلنا عندنا ان نقدر النقاد الذين احلوا الصغار من مسائل وكل ما جلس في المجلس ينخص النسائل الصغيرة ويبنطها ويقعها المرضى تمو المرضى ويحرص على تكرارها وجدت البارك يا أخي مو أن ينتهي بعد شهر أو شهرين إلا وحق الثلاثة أو أربعة أبواب لأنه عنده أمور هي الأساسين بعد ذلك كلمة عليها أما الولع بالخلافات والولع بالردود وجاءت يطاني بالعلم ويجلس في المجلس ويقرأ له الشيخ الكتاب فيقول له الشيخ هذا كذا فيقول لي ماذا كذا ولماذا لا يفعلونه كذا ولماذا يأكلون كذا ولماذا يفعلون كذا حتى يسبح المؤلمين من العلماء بدى غميئة المتعلن إذا به قد صار المؤلمين وقال أحد الفتناء إذا تمره من ناقش من الماضين يا ابناء ما علمت عن مجلسك هنا فما أكثر على النقاش قال ما علمت المنجلسك هنا كان هناك ثلث مكاني لا نجل سماء هذا المكان بسبب كثرة الإعتراضات ففكر منهم ان منذ دركاته بيسوي فكره الاعتراض وتجد ان ان عام قبل 20 ثم 30 سنه اذا كان من دوننا اذا احسننا اذا تكرر مننا الا دعنا صاريه او قلوب راعيه الناس, مثل جينة وإذا الناس ولكن يوم يوم في سجينه او اذا البركه بالخير الناس ولكنهم ما هم في السياحه الا وخرجت من ماده الكتابه ثم وجد هذا يروى ان هذا وهذا يا ربنا هذا وعندها محقت بركة الإن ومع ذلك محمد الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون في الذي يريد الإن الصحي يخرس على أقل صغار الإن قد اتباه هو علم ربانيين وحلو أن لا يتخال من نفسه أمام الإن فهذا من يزيد بركة الإن اجمع الخير كلها ليصلك ربه ونطلق ربه إن أصلك علم ناشئ ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه مرزقه علم ناشئ فإذا كان الإن ناشئ هو ناشئ